بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عن ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتر الناس سكارا وما هم بسكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل سيطان مريدا كتب عليه أنه ما تولاه فإنّه يضلّ فإنّه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ومنكم من يرد إلى أرض للعمر إن كي لا يعلم من بعد علم شيئا وتر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زود بهيد ذلك بأن الله هو الحق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 ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَادِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً قَلَبَ بَعْلَى وَجِيهِ خِسْرَةً الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخِسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَفْعَوْنَ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 فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ, والدواب وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخَصْمٍ لِخَتَصَّوْا فِي رَبِّهِمْ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحبيب يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيد فيها أعيد فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي دعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم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 وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على مَا رَزَقَهُم من بهيمة الأعناق فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَسُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَسُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ بِهِ الرِّيحُ أَوْ تَهُوِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ذَنِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَا حِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ ولكل أمة دعنا من سكلي يذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبسروا المخبتين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 لا ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله مِنكُمْ منكم. لا ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبر الله لتكبر الله على ما هداكم وبسر المحسن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة واتوا الزكاة وأمووا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإي يكذب كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعد وسمو وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأملئت الكافرين وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأيِمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُعْطَلَتِهِ وَقَصْرٍ مَشِيدٌ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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا القس في أمنيته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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منحه حتى تاتيهم الساعه بغته حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الراثقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل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 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الَّلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتَ الْأَمْرَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون بدون الله ما لم ينزل به سلطانه ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير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 ان نار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا له يخلق ذبابا ولا وجدت معوله وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره